بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما دراك ما القارعة يوم تكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فما